ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين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 فَلَمَّذَا هَبُوْهُ بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيْهَا يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبِ وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ لَهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيْ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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تطفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلازل وهو قال يا بشر هذا غلام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 واتبعت ملة ابائي ادرهميم واشاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتواها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذانك الدين القيم ولاكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضعسمين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يادسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون.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 لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من أبواب متفرقة وما أُنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعحوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما السيئتوا منه خلطوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدَّرُوا جَمِيلًا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِهِمْ جَمِيعًا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 قدمنا الله علينا إنه من يستقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ أَتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَفْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتون بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قالت أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتز بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لما قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا يا ابانا الصغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم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 ولدار الآخرة خير للذين استقوا أ فلا تعقلون حتى إذا السئ صرّسوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء